إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم لا تتبدل الخبيث من الطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثل وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا لا وآتوا اليتامى تنساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا سفها أموالكم التي جعل الله لكم قياما ورزقهم فيها وكسهم وقولوا لهم قولا معروفا وبتل يتام حتى إذا بلغنك حف اناس منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها ولا تأكلها إسرافا وبدارا أي يكبروا وما كان غنيا فليستعفف وما كان فقيرا فليأكل بالمعروف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 وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولونهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية طعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا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 أباؤكم وابناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيه يوصى بها او دين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 ومن يغص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين والتي يأتن الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم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 وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زوج مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نَفَرًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۚ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم ولا تنكح ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم, أمهاتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم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 والمحصنات من النساء إلا ما ملكت إيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات, محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 وأسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل إن جعلنا مالا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمنكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 فَإِنَّ طَاعَنَكُمْ فَلَا تَبَغُوا عَلَيْهِ النَّسْبِيلَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيراً وَإِنْ خَفَتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِيَّا يُرِدَّ أَصْلَحَ إِيَّا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً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 وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ الله مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا وَمَا ذَلَّ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ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 انظر كيف يفترون على الله الكذبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مبينا أَلَمْ تَرَ إلى الذين أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أهدا من الذين آمَنُوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيلا أم يحسدون النس على ما آتهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم, وآتيناهم ملكا رظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت شلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنة تجري من تحتها الأنهر خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا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 إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لماجد الله تواب الرحيم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 فَإِن في فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ في فِي سَبِيلِ اللَّهِ أو أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ من مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ الذين الَّذِينَ يَقُولُونَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ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 فَلَمَّا كُتَّبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ لَا سَكَ الله اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبتنا علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتنة أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سجعة من عندك كل كل من عند الله فما لها القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسل لك للناس رسول وكفى بالله شهيدا. مَن يُطع الرسول فقد أطاع الله وَمَن تَوَلَّ فَمَا أرسل لك عليهم خفّذا. ويقولون طاعتُن فإذا برزوا من عندك بيّت طائفٌ منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيّتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.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 وإذا حجّتم بتحية فحي بأحسن منها أو ردّها إن الله كَانَ لَكُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ لَا يَجْمَعُنَّكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سماء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فاخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون قوم بينكم وبينهم نثاق أو جاءكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فنقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَفِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مثاق فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون على ضل الدنيا فعند الله مغالم كثيرة كذلك كنتم من قبل كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستمي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجته وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما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 وَاتَّقُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَمَيْلُنَّ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جَنَاحَ وَلَا جَنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مُرْضِعَاءَ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا قلأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ الْنَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ ولا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 ولاء ظلّنهم ولا, ولا أمنّي أنهم ولا أمرنهم فلا يبتكّن آذان الأعناق ولا ولا خلق الله ومن يتخذ الشيطان ولّيا من دون الله فقد خسر خسران مبينا يعيدهم ويؤمنهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورة ولاك ما أهمل جهنم ولا يجدون عنها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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب مَن يَعْمَلُ سوء يُجْزَ ولا وَلَا له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أُنثَى وَهُوَ مؤمن فَأُولَئِكَ يدخلون الجنة وَلَا يظلمون نَقِيرًا ومن أحسن دِينًا ممن أسلم وجهه لِلَّهِ وَهُوَ محصن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا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 ويستفتنك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب, ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتام بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعناضا فلا جناح عليهما أي يصلح بينهما صلحا وَاسْتُرْ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وأحضرت الآن فس وإن تحسن وتتقف فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيع أن تعدل بين النساء ولو حرست فلا تميل كل الميل فتدروها كالمعلقه وإن تصلحوا وتتقف إن الله كان غفور رحيما وإي تفرقا يغنى الله كل من ساعته وكان الله واسعا حكما وللله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من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 من كان يريد ثواب الدنيا فعنده الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سمعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقصد شهدا على الله ولو على أنفسكم إن غنياً أو الوالدين والأقربين إِنَّكُمْ غنيمٌ أَوْ فقيرٌ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُنَّهَا أَن تَعْدِلُ وَإِن تَلْفُوُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً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 الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحذذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسا لا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذاب بين ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء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 وأتينا موسى سقانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدوه وقلنا لهم لا تعدو في السبت وأخذنا منهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل تبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراقا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها لص ما ترك وهو يرثها وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان اثنتين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة الرجالا ورساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم